بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الف لام م تلك ايات الكتاب والذي انزل اليك من ربك الحق ولكن اكثر الناس لا يؤمنون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 إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان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 ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه ايه من ربنا انما انت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل ان وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهاده الكبير المتعال سواء منكم من أثر القول ومن جهر به ومن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 أولئك لهم سوء الحساب ومأواه الجهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب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 فنعم عقب الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد إيثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويقطعون ما أمر الله به أن وصل ويفسدون في الأرض أولئك, أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسطرزق لما يشاء ويقدر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 وَلَقَدْ اِسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابٍ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءٌ قُلْ سَمُّوهُمْ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 قل انما امرت ان اعبد الله ولا اشرك به اليه ادع و اليه وَكَذَلِكَ وكذلك انزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت اهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله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 يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ وَإِمَّا نُرِيَنَكَ بَعْضَ الَّذِينَ عِدُوهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءَ وَعَلَيْنَا الْحِسَابَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَن